بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان ثوابا